قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ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 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتموا به وشهد شاهد من بني إسرائيل على وَشَهِدَ وشهد شاهد من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 إَ قوا رَبّنَ اللهَّهُ ثُم اسْتَقم فَل قَوفٌ عَلَيْهِمُ وَلهُم يَحزَنون أُلَاائِكَ أَصحَابُ الجََّةِ خَالدِين فيِيهَا جَزَ أَم بِمَا كانَوا يَعْعملَلون